o h、huh. الصبر حلو يا فؤادي فانتظر ر ح م ك إ ن ي من غرامي ا ح ت ض ي خفقات عشق كم تؤرقني و بها فودد نزعك من و ر ي د المستعد داء الغرام يصيبنا في ن م ح ت ه فننام في كمد ونلتحف الكاد كم من صحيح كان يصحو ب ل فهوى وبعد العشق أ ع ي ا ه السهار داء الغرب داء الغراب داء في كبرياء قد بنينا صرحانا لكننا اسرى النهم فلنحذر كم سطى م ا ض و ن ق ص ة عاشق <تصفيق> يهوى تغرب واستتار في كل جوف س ا ح ة لمعاركه والحب ان نزلته هو منتصر داء الغراب داء الغراب داء الغراب بجميله من حسنها غار القمر ويظل قلبي في غياهب حبها اتراه يحيى والحبيب بلا اثام كاس الهيام اذا شربت صفاءه من كف من تهوى ستشعر بالظفر كاس الهيام اذا ش ر ف ت صفاء من كف من تهوى ستشعر بالظفر داء الغرام داء Hell no.